وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عَلَيْهِمْ آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما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 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن بَنِي إِسْر إِلَ عَلَ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْدَرْتُمْ إِ اللهَّهَ لا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمين يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَاءَ قِيلُونَا